بوك تو دوائن دوائسة اثنان وعشرون اثنان وعشرون راتك بوغور تري محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخ هل تدخن ن س نام سابق نام ند لكن الآن لا خ قطيا لكن الآن؟ لا أدخن قطعيا ألي فاسموتي جا كديم؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ نا، ني كاكر نا. لا، على الإطلاق لا، على الإطلاق تو، ما نه موتي. هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني بي كاي بوبيلي. هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا بي كونياك واحد كونياك واحد كونياك نه раяби ено пиво ل الافضل لا الافضل بيره علي حضرتك كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا دا вечинама сото poslovna potovanja نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل نعم. وغالبا ما تكون رحلات عمل فندرز <تصفيق> ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الان اجازه هنا کاکشنا <تصفيق> وروچینا ما هذا الحر ما هذا الحر يا دا يسش نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حر جدا فعلا بال <تصفيق> لاذهب الشرفة لنذهب إلى الشرفة. Jutri <تصفيق> bo غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفله. Boście هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Ja <هل تأتون أيضا> نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم نحن أيضا مدعوون